Thank <laughs> you. ودعت قلبي مع الاحباب هل هم ولا ترى الناس كل منقاد عنهم ما يذكرونه ودعت قلبي مع الاحباب هل هم ولا ترى الناس كل منقاد عنهم ما يذكرون؟ كم وكم خلقت وبعث والنواب يعاد لكني بصبر على الأصحاب وعلى اللي يسوون لظن فيهم عشاء لخاط ومواعيد مسون لكنني بصبر على الأصحاب وعلى اللي يسوون لظن فيهم عشاء لخاط ومواعيد مسون og bæb og det tilhånd bagi og og jeg vil gøre det tilbage og jeg vil gøre det tilbage med alle høbage og برقتهم والفراد عذاب علي ما يعرفون والعيش من بعديهما طا champagne ونفسي دوب محنون برقتهم والفراس عذاب علي ما يعرفون والعيش من بعديهما طاعب نفسي دوب محنون Og okay. Mød, tragt, hvor vi er, har gættet på et kanon. Og det tager mig til at tage af, som de bare kan. Mød, tragt, hvor og hvad oh, der <studio>